ويضيع حدودك واجعلنا يا رب أهل القرآن الذي هم أهلك وخاصة يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنبنا ممحصة وعن النار مخلصة اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأصبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به يا رب عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوتر الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه اللهم إنا نسألك أن ترفعنا بالقرآن وأن تنفعنا بالقرآن وأن تعزنا بالقرآن اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد وفقنا جميعا للعمل الصالح به الرشيد واجعلنا بتلاوة كتابك يا رب المثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأمره ونهيه خاضعين وعند قراءته من الفائزين ولثوابه حائزين ولك يا رب في كل أوقاتنا ذاكرين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسئين منا للمحسنين اللهم إنا نسألك الخير والعفو والعافية اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعفي عنا ثم أما بعد يا أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه ولكم فردوسه الأعلى من الجنة يا رب العالمين واليوم نكمل الدروس السابقة ومازلنا نتابع مخارج الحروف وقد تحدثنا في الأسابيع الماضية عند انتهينا من مخرج وسط اللسان بثلاثة حروف خدنا مخرج اللسان بالجيم وحرف الشين وحرف الياء مفروض نكرر أو نقرأ أو نعيد سماع الأخطاء التي تقع حين تلاوة هذه الأحرف وقبل ذلك أخذنا أقصى اللسان مخرج القاف والكاف وما يزن بين قراءتنا للقاف وقراءتنا للكاف ولا بد أن تشعري أنت حين قراءتك للقاف والكاف ما هو الصوت بقسمة صوت القاف وبقسمة صوت الكاف اليوم نستكمل أحبتي ونقرأ أو نأخذ أو نتعلم حروف أو بقية اللي هي ما زلنا في مخرج اللسان تبع مخارج الحروف هنأخذ اليوم طرف اللسان ونأخذ فيه حرف الدال والتاء والطاء ونبتدئ بالدال والط... في حروف طرف اللسان نقول بس كلمة عند الدال والتاء والطاء مخرج هذه الحروف منين تخرج منين بخرج هذه الحروف يا بناتي ما بين ظهر اللسان ظهره سطح العلوي يعني ها العريض الجزء اللي قدام واصل الثنيتين العليه العليتين الاصل منبت اللحميه لتحت الثانيه العليه مباشرة نلاحظ ان الجزء الملامس من ظهر اللسان او ظهر طرف اللسان للاصول اكبر ما يكون في الطاء يعني لو جبتي جزء من لسانك جزء كبير من لسانك بيلزق بيلصق في هذا المكان وانت بتقولي طع جزء كبير ما, ما بيبقاش طرف لسانك بس للازم لا ولذلك لك ظهر اللسان الجزء الملامس النقاط دي مهمة جدا عشان تفهميها الجزء الملامس من ظهر طرف اللسان للأصول أكبر ما يكون في الطع لأصول الثانية العليا يبقى الجزء من اللسان أطول طع بتنين لسانك كده على الجزء اللي هو عند منبت الثانية العليا عشان تجيبي ط أقل شوية أقل شوية تا. جزء برضو من اللسان أكبر بس مزيج الدال تاء أقل أقل ظهر اللسان في قراءة الدال والزي كم تجد قراءة الطاء بتحس لسانك نايم فوق لازق فوق جزء كبير منه لاز لاصق مش طرفه بس يعني مش نقطة واحدة مش نقطة واحدة بتقولي طاء بطرف لسانك كده لا جزء كبير من لسانك ملاصق من الطرف هناك عند الثناية العليا بتقوليه طا طا اقل منها الجزء الملاصق ده اقل منه تا اقل دا الدال بالطرف بس اه توصف طبعا هذه اللي هي الحروف في علم الاسوات بيقولون بأنها اسنان ايه اه اللي بتسمى لسهوية علشان من عند اللسه ولزيك ابن جزري القاء والقاء والدال وتاء منه ومن علية ثناء يعني من طرف اللسان ومن علية ثناء عشان نجيب الطاء علية ثناء خلي بالك اللي جوا الفوق تاء حتى الفوق مش أطرافها الاطراف اللي هي الحسة اللي تحت والوالعالية ثناء اللي فوق عند اللحمية اللي بعد اللي بداية اللحم الموجود في الفم. تسمى لقب بهذه الحروف حروف نطعية لانها تخرج بقواء بجوار نطع اللي هو الغار الحل غار الحنك حتى المرتفع في الحنك اطلع كده عند الحتة المحززة واتعسسيها باللسان بيدك او باللسانك تلاقي في حي جزء محزز محزز هنطلع هنقرأ منه دلوقتي اللي هي, اللي هي الحروف اللي احنا نقرأها دلوقتي الدال والطاء والتاء ونشوف ما الفرق بينهم وايه الاخطاء؟ الجسيمة اللي بنقع حين تلاوتهم واحنا بنقرأ حرف الدال زي ما تعودنا أولا بناخد مخرج الحرف لما تيجي تخرج تقرأ حرف الدال خلي بالك أنا قلت لك الجزء من اللسان اللي نين في الحتة اللي فوق دي أقل طرف اللسان مع الأصول جزء من طرف اللسان وعند قراءتك للدال بيكون طرف اللسان مددر دا دا دا نا د د غير التاء التاء هيبقى راس الاراف في طرف اللسان عريض ت ت ت الطاء هتبقى صوتها فوق اعلى ط ط ط عشان نميز لك دلوقتي بين الدال والتاء الدال شايف لسان مدبب باللسان كنت وانت ما اقراي معايا اد اد اد, أد. أد. اعراض الاساكش تجيبي التاء أت... تجيبي اللي هو التاء ات صفاته حبتي الجهر والجهر معناه حبس النفس عند خروج اللي هو قراءة حرف الدال يعني ما انا بقرأ بقول دال لهم دا دا حطي ايدي كنت بتقولي دال لهم لو خرج معاك دا قلتي دا وخرج معاك في الدال قولي في الحرف لو انا بفتحه اقول دا مفتوحة دا مفتوحة وخرج معاك هوا فيه اعرف ان انت بتجيب الدال غلط دا اتكي على المخرج عشان يجيلك تحبسين معاك تقفلي برضو الهوا دا دا ما يخرجش معاك فيها عشان تطلع قوية تطلع فيها جهر يعني حبس نفس واطلع فيها شدة وانا الشدة بتبان في الحرف الدال انه ما بيجريش صوته صوت الحرف لا يجري أد, أد مثلا قل هو الله أحد أحد مش أحد أحد أحد أحد أحد, أحد, أحد وطبعا ما بقولهش أحد فكرة دي من أخطاء قراءة الدال تضف لها في اسم الجلالة في في قراءة قل هو الله أحد كثيرات منكم يقرأها أحد أحد تحويل الحرف الساكن تضاف الى الاخطاء تحويل حرف الدال الساكن الى حرف اه شديد حرف شديد حرف مشدد فتقرأ طول احد يعني دي جيت كده بالمرة علشان بس جيت على على ذهني قبل ان انساها لكم يبقى اول حاجة الجهر وهو حبس الصوت عند قراءة الدال لو قلت دا دو دي وخرج معاكي نفس وعرفي ان قراءتك للد غلط جربيها معايا وقولي دا دا لحد ما بدأ. ما تكتبي نفس مبقاش فيها نفس قولي دو قولي دي دونك دي الشدة عدم جريان الصوت وهنبين ده في الاخطاء اللي هتترد لنا بعد ذلك الاستفهام طبعا زي ما انت عارفه ان الاسفال هو اقصى لسان بيبقى نازل عكس الطاء طبعا الطاء مع اخوات اخت الدال لكن اقصى لسانه يبقى مرتفع مستعلم مرققة هي حرف رقيق بس خلي بالك رقتها وصفا زي كل الحروف الرقيقة لا برصا لا برصا ولا سواء لا هي لا برص ولا سواء لا هي شده رقه تبقى دا دا هي بنتي أي حرف مفتوح صوته فوق دا ده ده ولا مسخمه تبقى دا دا هي ده ده افتحي وانت بتقريها مفتوحة افتحي يسرنت اتفصل سامعيني كويس خلاص سمعيني دلوقتي طيب نستكمل احبائي حرف الدال قلنا ان مع حرف الدال قلنا مخرجه ظهر طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا ظهره طرف اللسان سطح العلوي مع عصول السناء العلوي العليا أذ يعني حط لسانك طرفه بمددب عن السناء العليا كما يظهر في الصورة في اللون اللون البنفسجي ده المخرج صفاته الجهر يعني عدم جران الصوت فيه جربيها وانت بتقولي عشان تبيني ازا كان بطلع معاك نفس جاي جران النفس فيه جربي وانت بتقرأي الدال دا دا داب دا دا لو لقيتي دخل فيها نفس اعرف ان انت لا تتقني قراءتك لحرف الدال يبقى وانت بتقرأي دا دا دا اقرأيها مع نفسك دلوقتي اقرأي كلمة مثلا ايه وهي مضمومة مثلا الدال مضمومة دونك دونك دو دو لو وجدت فيها نفس اقرأيها دلوقتي حطي ايدك امام ثمك مباشرة مش على بعض لو لقيت فيها جريان نفس اعرف ان انت كراءتك للدال غير صفاتها غير صحيحة وهكذا مع الدال المكسورة بيخرج فيها هواء هي لا يخرج فيها هواء اماني مرشدي هي لا يخرج فيها هواء حبتي لان المفروض ان هي حرف المفروض جهر يبقى شدي الحرف اقرأ الحرف بشدة ما بيخرج فيها هواء مع الضم لانك انت الوترين اللي جواه عندك مخرجة فيهم بتقولي دو لا دو دو اشفط الهوى الجوه دو دونك دو دونك دونك مع الضم بيخرج فيها هوى اشفط الهوى الجوه دو كأنك تصحبها الصوت لجوه دونك جربيها لحد ما تتقني عدم خروج النفس معها وكذلك فيها الشدة وهي عدم جرايان الصوت المفروض ان انت وانت بتقرأ حرف الدال زي بيقولك وانا بقرأ مثلا الدال باقف عليها الدال هوا خفيف لا ما فيهاش هوا ابدا يبقى انت مش متقنة دونك حتى كلمة دونك دونك كل هذه الكلمة لا الدال ولا واو ولا النون هيخرج معاك نفس يبقى انت بتقرأها بضعف حطي ايدك وحاولي جربي اه وحاولي ان انت ان انت يعني ان شاء الله بإذن الله مع الاتقان ان انت كالك بتصحاب الهوى الجوة مش لبرة ما تخرجيش الهوى لبرة في هوى مع الضم ابدا لان كنتي جبت الواو مع الضمة جبت الواو فيها الواو المادية مش قوية فخرجت بيها نفس ده من اخطاء اللي فاتت حاولي ان انت تقرئيها بهذا الشكل عشان تتقنيه ان ما خرفت بقنون عقد دال انه عنده قوية دونك دونك دونك دليل دليل دابة ما فيهش ابدا نفس الـ الـ الـ طبعا زي ما قلت لكم اللقب حروف ايه نطعية للمكانها اللي بيخرج منها امثلة الدين مالك يوم الدين اقرأ معايا الدين وهفيها قوية وإياك تخرجي فيها نفس لان لا الدال ولا الياء المادية ولا النون هيخرج فيها هواء اتقنيها فعي صوتك يقولي الدين الدين الدين, الدين خرجت بدون هواء ايوه نعم الان خرجت بدون هواء اماني مرشدي احسنتي المفروض تجربي مع نفسك كل ما انت ماشيه معايا اقراي زي ما انا بقرأ معاك عشان اضبط كل اضبط كل حرف ان شاء الله انا بقرأ يا بنتي وانا بقرأ الدين مثلا دي كل الكلمة دي اد كلها من هو... من اول الهمزة وبالد والياء والنون من غير هواء ما تقوليش اد ما تقوليش ادين بتحطي اقرا ادين وحطي ايديكي امام فمك هتجدي نفسك لو خرج معاك في هذه الكلمة نفس اعرف ان انت اقرأيها صحيحة اقرأيها كالتالي اد ا ا ا ا ما مفيهاش نفس ده مفيهاش نفس دليل لين اد اد هاتيها قوية اللي بتقولي كيف انا بقولك يا بنتي فيلي فيلي الوترين الموجودين اللي بيقرب منهم من هوا جوه يعني وانت بتقرأي في زورة كده فيه وطرين ضميهم لبعض اقرأي بقوة اد دين اقرأي الحرف بقوة ما تسايبيش هوا لبرة مش دي دي دين اضبطي مع نفسك زب كأنك بتشفوط الهوا الجوه مش لبرة خرج الهوا الجوه مش للداخل مش للخارج وكذلك الدنيا زيها كل كلمة الدنيا دي ما فيهاش ابدا اي هوا الدنيا زيها لو وجدت فيها خروج نفس اعرف ان قراءتك غير صحيحة لكلمة الدنيا لان الدال ما فيهاش نفس ولا النون ولا اليأ ولا المد ما تقولش الدنيا انت بتقرأي باسترخاء شديد نتيجة قراءتك بالاسترخاء الشديد للحروف دي بتطلع معاك النفس اللي انت شايفها ده بيبتدي الوترين يبعدوا عن بعض ويخرج الهوى برا ينساب وتحول الصفة الى صفه غير هذه الصفة غير صفه الحرب كلمة وعدكم وعدكم وعدكم الواو والعي والدال كلهم ما فيهمش نفس هاتيهم اقرئيهم يا بنتي بقوة بهمة واعداكم واع مش واع عاء كأنك حطت في في في العين هاء وبالتالي الدال هيجي فيها واعدا واعداكم هيجي فيها الاثنين هاء وما دام جاء صوت الهاء دي في في الداء في الدال او في في العين تأكدي أنها تأتي قراءتك غير صحيحة في حرف الدال وهات العين من غير اي صوت الهاء فيها واعاداكم وهات مخرج الدال حطي لسانك فيه الجزء اللي فوق الثانية العليا واعاداكم داكم في الصوتها داكم واعاداكم حولي. تيه واعدنا ما تقوليش وا واعدة انت جبت واو فيها نفس بتقرأي برخاوة شديدة تراوة شديدة بتجرأي بجريان, سو... بجريان نفس لانك مش بدى مش ما... مش زورك او المكان اللي فيه الوطنين مش افلاه مش واعه واعدنا حولتيهم الى صفات اخرى جربي لحد ما يجي ما تحس ان انت بتشفوط الهواء الجوه ما لبرا عشان تقرأي كلمة او وعدكم او الدنيا قراءة صحيحة اكتهدوا في هذا في القراءة ان انت تجعلي هذا الحرف لا يخرج منه هواء لو خرج معك وعدنا. وعد وعد وعدا وعدا وانت بتقول لي وعد وعد وعدا وانت بتخلق ليه اعرفي ان الكراءة غير صحيحة لان الخلقلة عمر بكان فيها نفس وعد نا وعد نا وعد نا وعد نا بقفل صوتي بقفل المخرج وبفتحه برا بعضه على طول بسرعة وبعدين بجوب النا من غيرها ومش نا نا لن فيها هواء ولا المد فيها هواء ليه بتجيبي في كلمة وعد نا كل حروفها ما فيهاش اي نفس انت بتجيبي في كل حرف منها نفدي بجيبي في الواو بجيبي في المد وبجيبي في العين وبجيبي في الدال والنون والمد وكل هذه الأحرف الحمد لله والشكر لله أمانى نعم أصلحتيها أيوة بارك الله فيكم إنه نقول تنبيهات على أخطاء النطق بالدال يا جماعة لو زبطتوا معايا بداية وانت بتجيبي تقرأيها عام مفتوح أو عام مضم دال مفتوح أو دال مضم أو دال مخلق أو دال مكسورة أو دال مقلقلة وما لقيتيش فيها نفخ عارف إن أنتي قرأتك لهذا الحرف بأصحية أد أد أحد أحد مش أحد أحد هذا الأمر أو هذه القراءة غير صحيحة تنبيهات على أخطائك بقراءة الدال أو الخطأ في قراء برض من الأخطاء التي تتبع الأخطاء السابقة إهمال بيان الجهر عند النطق بها إذ لولا هذا الجهر اللي كانت تاء يعني وانا بقرأ الحرف الدال لولا اللي هو عدم جراني النفس فيها لبعض الناس تقرأها كأنها دال ولذلك الخطأ يقع في مثلا ايه مالك يوم الدين اقرأي معايا مالك يوم الدين كلمة الدين دي ولا فيها اي نفس لو لو انت حولتها اد بقت بين صوت التاء والدال هتجلب فيها نفس يعني التاء فيها نفس بعض الناس قل مالك يوم الدين كأنها التين احيانا بتبقى قريبة من التاء فتقرأ كأنها التيل الدين أو تقرأ بين الدال والتاء. عشان كده اقرأيها دال دال أد أد مأفولة مفيش فيها نفس مفيش فيها جران صوت ولذلك حفظي جدا حفظي على قراءتك في مالك يوم الدين جربيها معايا دلوقتي واقرأي مالك يوم الدين كل كلمة الدين ما فياش أي هوى حطي إليك أمان فاهك واقرأيها عشان نصبط معاكم الدال يا بنتي راعي في ذلك. إن لما تخطئي في هذا الأمر وتبقى فيها نفس، لاتجئش حفزتي على بين شدتها. يعني حفظ الصوت بتاعها، عدم جرايانه، ولا بيان جهرها. يعني عدم حبس النفس فيها. حبسيك كانوا محبوس جوا. من كلمتهم حبسيك كانوا محبوس جوا. قرجهوش، وجريان النفس مع، وعدم جرايان ولا ذلك على عدم جرايان النفس معه، وحافظي على عدم جرايان النفس معه، وحافظي على. وحافظي على عدم جراء النفس معا خطأ اخر اذا سكنت واتى بعدها تاء في كلمة واحدة زي كلمة مثلا ايه كلمة حصد حصدتم دال ساكنة بعدها تاء مضمومة خلي بالك او اردتم اذا اتت ساكنة وبعدها تاء في كلمة واحدة وجب ادغامها وجب ادغامها يعني ادخال حرف الدال في حرف التاء لا يقرأ التال اشتبي لا يعني اكتب على الدال انها مش موجودة اصلا تبعها اضام حصد حصد وكده حصد حصدتم حصدتم وطبعا التاء دخلوا بعض او تكون في كلمتين قد تبين لكم الرشد من الغي الدال هنا تطغى في التاء فتقرأ قد تبين قد تبين مش قد تبين لقد تاب الله عليكم تضغم الدال في التاء إذا لو ساكنة تضغم في التاء التي بعدها وكلمة وقد تعلمون قد تعلمون قد نفس الأمر داء في التال في هذه الحالة طبعا بتزول صفة القلقلة وهنا بيبقى في بنقول واحنا بنقرأ مثلا دي بنقول إضغام إيه متجانسين صغير لأن الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك وهذا هو الصغير أمر آخر من الدال اتقان الدال إذا سكنت سكونا لازمة أو عارضا فلا بد من بيان قلقلتها وبيان شدتها وجهرها يعني سكنت وانا بقرا كلمة العدل العدل العدل العدل هي طبعا صعبة لانها ايه القدر القدر القدر عشان ساكنين ورا بعض في شديد وعدنا وعد وعد وعدنا خلي بالك ان منهم من يميل قلقلتها وعدة وعدة دي خطأ اخر يقع في في ال... في البال ايمالة قلقلتها الكسر يضاف للاخطاء المكتوبة ان البعض بيقرأ الدال لانه بيميل الدال جدا هو بيقرأ الدال كده بقول دا المفروض ان انت تقرأ الدال وسطا زي ما قلت لك في البداية فتحيها وقولي دا صدتها الفوق مدام مفتوحة دا يبقى وانت بتقرأي قلقلتها برضو تبقى وعدة عدا لفوق وعدنا لو قلقلتيها لتحت هجدك النام ممالا وعدنا عدنا عد عد عد عد وده خطأ اخر يضاف الى الاخطاء انه او تكون يعني بعض الناس يتحفظ حالة القلقلة او تقلق القلقلة مشددة يعني مثلا بعض الناس تقرأ زي المشددة مثلا انا بقرأ في المشددة اديك مثل في المشدد مثلا زي كلمة احد انت هتقلقلي كلمة احد خلي بالك ان انت بعض الناس بتقراها احدا احدا المعنى مختلف تماما كأنك بتحرفي بتحركي حرف بتخلي حرف الدال مشدد بتقولي احدا ومقلقل هو احدا احدا بتقفلي المخرج عشان تجيب القلقلة وبتفتحي المخرج في الحرف اللي هي يعني ما تديش فرصة أحدا ما تديش وقت بين الاثنين وما تديش فتحة ما تقولش أحدا أحدا هي أحدا أحدا فخلي بالك من التحفظ في قراءتك للقلقلة بحيث ما تحوليش الحرف المقلقل مثلا بعد بعد بعد بعد مش بعد بعد أو عد المهد ما تحوليش الحرف الأخير إلى حرف إيه كانه ادي له القلقلة بدون تعسف وبيعني مجرد ما تقفلي على المخرج المهدى المهدة المهدى, المهدى, المهدى وتروح فتحة بسرعة قلقي لي معايا المهدى المهدى وهاتي وهاتي صفات رخاوه الهاء المهدى, المهدى المهدى ما تستعجليش على الهاء في قراءتها الا بعد ما اجيب الصفات عشان يجيلك الدال المخلقله بيس المهدى, المهدى المهدى مش المهدى لا تختلسيش صفة الرخاوة في حرف اله وكذلك عهد عهد عهد اخر يقع فيها جربوا معايا وانا بقرأ حاولوا تقرأوا معايا الكلمات اللي انا بكلمها عهد احد مهد اذا تكررت في كلمة وجد بيانها لصعوبة التكرير ومين يرتد ومين يرتد يرت يرت يرت دد دا المكسورة خلي بالك ان الدالي الاولى لانها اتكررت بتكليها عشان تجيبها القول تقولي يارتا ددا فين الكسرة يارتا ددا ددا دي كسرة دي قلقلة ددا ددا مش ددا ددا سمع السطين مختلفين طبعا الدالي الثانية في قلقلتك نزلت تحت برضو يارتا ددا ددا يارتا ددا يارتاديد نخرج فوق مخرج الدال زي ما شوارته لكم في الصورة هات القلقلة هناك في نفس المكان ليه بتجيبها في فكة الصوت تارتاديد ليه بتجيب الصوت تحت يارتاديد وش دودة وش دودة اتمي الضمة الاولى وش دودة وش دودة ضم الدال مش دودة دو احكيم الضمة زي ما لك حكيمي أحقق الكسرة في الدالي الأولى في يرتد بين الضمة في الدالي الثانية داد أش دود دودة. ضمي شفايفك قدام عشان تجيب الدالة المبنومة مظبوطة صحيحة خطأ آخر يقع فيها إذا أتى قبلها أو بعدها حرف مفخم وده بيقع في كثيرات عند القراءة في بنات بتاعه لما تيجي تقرأ الحرف المفخم تاخد كل فشها يتمشي كل مفخم يأما ترققه تمشي كل مرقم كلمة صدور صو مفخمة دو صدور ورح تجايل الرأة مفخمة عندك حرف أول مفخم حرف أخير مفخم لو وقفنا عليه ما كانش من المكسوء يعني وقفنا على ذاك الحرف اللي هو الراء هتاجي دي وانت بتقرأ راعي جدا الدال لأن بعض الناس استقرأها صدور صدور صدور قوم صدو دو دو دو دو دو كيف فالمخرج فين دو دو مرققة يبقى راعي تماما او كلمة تقولي ايه يس يصدر يس دور وقعت بين الدال وقعت بين مفخمين حرفين مفخمين بتقرأ بعد النصف قرأة تقول يصدر يصدر يصدر يصدر يس در يس در يس در در در در للصاد تستعلاقها واطباقها يصدر بينهاتي على السؤال دالك أنك بتتهيائي لقرأتها تحت يصدر يصدر در غير در در غير در دو دو غير بو. وكذلك إذا قرأت كلمة أصدق اقرأ معايا الكلمات دي وأنا بقرأي اقرأوها معايا لحد ما نطقنها يصدر يصدر أصدق أصدق أصدق دي الكلمة دي على فكرة بتقع بين ايه دال تقع بين حرفين برضو القاف وال وال اس اس الهمزة رقيقة الصاد نفخمة الدال انزلي القاف تطلع يعني الهمزة انزلي الصاد يعني مستفل الصاد استعلي أقصى لسانك الدال استفلي بأص بأقصى لسانك القاف استعلي بأقصى لسانك يبقى اس اس شوف ال ا اس داق اس د دا وياك تنزلي قوي في الهمزة بحس الأمم مالة ما تقولش اه اه ودي A معتدلة A أص عشان تجيلك الصاد مستعلامة مطلقة صحيحة أص داقة داقة داقة وجبينها وترقصها إذا أتى بعدها برضو حرف نحو الراء ونأو قبلها زي كات مثلا إيه كلمة والدار الدار الآخرة الدار الدار أو قبلها صاد زي كلمة الصادقين وانت بتقرأي الصادقين خلي بالك اف أس... خلي بالك صادين اف الص صادقين أصا... وهاتي مخرج الدال بقى لوحده اقراي الصاد لوحدها والمد وهاتي لي مخرج الدال لوحده اف مش اف صادقين على بعضها كده حددي المخرج يا بنتي حطي لسانك في مكان الدال صادقين دي دي اقرايها معايا صادقين صادقين وانت بتقرأ كلمة الصادقين القين دي الص من اول الصادقين دقين حط ايدي كده عدم فاهك ولو لقيتي وانت بتقرأيها في نفس اعرف ان قراءتك ديها ضعيفة لان للدال ولا القاف ولا الياء المادية ولا النون فيها, فيها نفس الصا ابتدت من اول المد الصادقين هتيا قوية. شفتي حبيسي الهوا جوا في كل الكلماتي ومرني عليها نفسك لحد ما اللي قلتولك اللي قلتلك احبسي فيه نفسه مراني على الكلمة على الكلمات اللي انا أعطيها لك دي وخطت ايدك أمام فاهك وشوفي النفس بيخرج معك ولا لا؟ لو خرج معك حبيسي حاولي تكراره وادي الحروف قوتها وإياك من الحروف الرقيقة ان انت تستزيدي في رقتها حتى تكون ممالة. اخوطاء اخرى تقع في الدال عدم اتمام حركتها لو مثلا حرف مفتوح بتقولي مثلا ايه زي كلمة درجة درجة او درجات درجة درجة خلي بالك خلي بالك ان الداء را للدال ولا الراء ولا الجيم فيهم نفس هاتي الحرف الدال شديد مجهور د د تك على المخرج بينين د دارجه دا حطي لسانك في المخرج نميمي جزء من طرف لسانك بيني دارجه في المخرج عند السنه العليه عند منبت السنه العليه فوق يعني مش عند طرفها وهاتي بقى قولي مش درجه انت كده اختلاس لا جبت المخرج وانت بتقولي درجه قولي دارجه هاتي المخرج جزء من اللسان فوق في مكان مخرج الدال ندبب دا دا دا وحط لكي علشان يتحبس النفس احنا بنقع في درجة بنقول درجة درجة اختلسنا زمن الفتحة والسبب عدم تساوي وجود الاكتر من فتحة بيخلينا عندناش تساوي في قراءة الفتحات والاهم منه على فكرة في سبب وقوعه عدم خروج الحرف اتقان من مخرجه كمان مع اتقان زمن الفتحة يبقى ينبغي مراعاة أحطاق كل الحرف زمن حركته كاملة وضف إلى ذلك مع إتقان مخرج الحرف وضع اللسان يضاف إلى ذلك وضع اللسان في مخرج الحرف يبقى وإنت ابتقرأي درجة يبقى المفروض أن إنت هتقرأي هذا الحرف هتقرأي هذا الحرف دال من مخرجها والراء من مخرجها والجيم من مخرجها والهاء طبعا هي الوحيدة اللي هي فيها نفس الحاجة التانية وانا بقرأ الكلمة كلمة ولا قد بعد نسؤل ولا قد, ولا قد ولا قد غير صحيح قراءتها هكذا حرف القاف الدال مقلقل ليه ولا قد كأن قرأتيها القلقلة اعطيت القلقلة تشديد اعطيت القلقلة حرفين هي ولا قد ولا قد ولا قد سريعة كده بس رفعي صوتها خلي بالك وتضاف إلى هذه الكلمة ولقد خفض صوت القلقلة البعض يقرأها ولقد ولقد ما يمكن البعيد لا يمكن يسمعها القلقلة صفة قوة تضاف إلى كلمة ولقد تضاف إلى هذه ولقد ممكن أقع فيها في خطائين إني بجيب الحرف مشدد ولقد كتير بتقرأ على فكرة بهذا الشكل تقول ولقد اقرأيها بسرعة ولقد والفوق ولقد القفل فوق ولا قا افتح القاف افتح القاف قبلها وقولي ولا وفتح الوا ولا قده كل مفتوح ولا قده اقرأيها معايا اتقنيها انها فتحات والدال يدب المخرج فوق عند السنان العليا من وبعدين بعد كده افتحه... افتح افتح المخرق بسرعة ما تدلل الزمن ما اقولش ولا قده ولا قده ولا قده يقع الخطأ فيه انك ممكن تكسرك القلتو يقع اللحن جلي، قرأتها مشددة أو كسر القلقلة، التلاتة عدم سماع صوت القلقلة، عدم سماع صوت القلقلة، يبقى تقرئها ولقدا ولقدا ضيعة خلي بالك، وبعض الناس تقرأها فيها هوى القلقلة الدال مقلقلة فيها هوى لا قده دي قده، الربع يشوف الخطأ الرابع في كلمة ولقد كم خطأ يقع في ولقد؟ كم خطأ يقع فيها بس في الدال بس في حرف الدال قراءتها مشددة ماي لفلاس رأي قال قل عدم سماع صوتها وجود نفس في القلقلة معنى حرف دال ليس به نفس ودي كلها أخطاء جربوها معايا وقرائي معايا دلوقتي ولا قد بقوة الدال جربتوها جربتوها قرتوها يا بنات قرتوها كلكم في نفسكم وحطيتي إياد لك أمام ثايك أي ولا قاد دي كلها مش ممكن يطلع فيها نفس لو طلع معك فيها نفس بأخرجتك لها ضعيفة غير صحيحة سبب اللقوة التعصف في قلقلة أو إيمالة إذا كانت مكسورة لكسر إيمالتها لكسر والمفروض أن تفتح المخرج فتحة بص... اللي فتبقى الفوق طبعا اظهرها لأنها القلقلة صفة أو عدم اظهار القلقلة يبقى المفروض اظهرها لأنها صفة لأنها حرف لا لقلقلة صفة قوة خروج النفس فيها لأن بتأتي بالدال ليس من... بتأتي بصفة الدال صفة غير صفاتها الحقيقية وهي خروج النفس مع حرف الدال. بالنسبة لي اقرأ يوم الدين مالك يوم الدين خروج هواء في الدال فتنطق كأنها تاء قريبة من التاء ما لا اقول تاء لان بعض الناس, بعض الناس تقرأ مالك يوم الدين بتبقى بينة جدا ناتين وبعض الناس تقرأها بين الدال والتاء بتاخد من التاء صفاتها وهذا ايضا غير صحيح يبقى خروج هواء في الدال فتنطق تاء عدم مراعاة صفة الجهر وعدم مراعاة صفة الجهر والشد في الدال، مفروض تراعي أنها حرف شديد زي ما قلت لك حطي إيديك قدام فكك عشان تجربي وخلي الحرف شديد في لي المخرد لسانك في لي المخرد في لي لسانك في المخرد أد. أد أد أد أد مراعاة صفة الجهر والشد في الدال وكذلك مراعاة زمن الحرف المشدد لأن الدين عندك حرفين فلا بد أن تراعي الحرفين إنه حرف ساكن وحرف متحرك ايضا بالنسبة الاخطاء الواقعة في الدال في اخطاء كتير يبنات بتقع في حرف الدال ودي وردة جدا شوفي من اول حتى كلمة لقد انت نفسك هترعيها وتشوفي الزبطيها وفي قرأتها ولا لا في برضه كلمة وإحنا بنرى ايه قد نرى بعد او قد سمع نفس الاخطاء اللي قلتها في القد لقد بتعمليها قد بتقع في قد نرى عدم بيانة القلقلة بنبر نس القد نرى قد نرى قد نرى قد نرى عدم بيان القلقلة اللي احنا فيها 2 اماله قلقلتها إلى كسر وكذلك قاضي سامع اماله قاضي تقول قاضي سامع قاضي قدي قد قد في فرق بين السوتين طبعا قاض سامع قاض سامع مش قاضي سامع قاضي ليه بتكسريها لتحت على فكرة هذه طريقة كانت بعض الناس القدامى يقرأ بها وهي يقول العلماء انها القلقلة لا تميل إلى تعرفين عارفين لمشئ لا تميل الى يبقى عدم بيان قلقلتها وإمالتها اثنين وإمالتها الى كسر وبعض الناس تقرا قاد قاد نرى قاد نرى بوجود جريان كأنه جريان نفس فيها وهذا خطب اخر زي نفس قلت الاخطاء التي ورد في لقد سمعت لقد الحرف لقد القلقله اللي في الاول او في الصفحة التي سبقت نفس الاخطاء تقع في قادة سمعت نفس الاخطاء ولذلك لابد ان نبين قلقلتها ونلفع صوت القل ونوضحه ونبينها إن حرف مش مش قد نرى قد نرى دي مش دي مش مشددة حرف حرف غير غير يبقى أنه غير مشدّ قرأي دلوقتي وقرأي قد سامعة قد سامعة مش قد سامعة قد خطأ قد سامعة قد سامعة قد سامعة كمان خطأ يقع وانا بقول ايه أدعه او قال ربكم ادعوني استجب لكم خلي بالك ان الحرف لما بيأتي بعد حرف مضموم زي ادعوني خلي بالك كلمة ادعوني حطي ايدك فيها حطي ايدك امام فاهك انت اولا ما تقولي ادعوني اد اد قال قلتي كأنك بتقولي كان ما زالت شغيبة مضمومة ما زالت شغيبة مضمومة رجعيها يا بنتي عند الدال وقولي أدع. ادع ادع لفوق مش ادع ادع ادع أدعوني أدعوني ضمي بعدها العين لأنها تقع بين الإشمام التأثر بالهمزة المضمومة قبلها والعين المضمومة بعدها وتضاف والعين المضمومة بعدها وكذلك ولذلك يجب التحفظ عند قراءتها بأنك ارجع شفتيك عند التلفظ بعد الهمزة بالدال الساكنة المقلقلة عاد شفتيك إلى وضع الطبيعي الساكن اللي هي كأنك تقرأ دال ساكنة أدا أدا وراعي كل الأخطاء اللي تقع في الدال المخلقلة إياك تكون إلى كسر وإياك تكون بها نفس وإياك تحط لها شدة تضاف إلى هذا كل الأخطاء المضافة في قراءة الدال الساكنة النقطة التي تلي ذلك برضو من الأخطاء فإنما هي زجرة واحدة واحدة أو مهادة الدال في مهادة او في واحدة واحدة او ناداه ربه ناداه ربه او في حشرة فنادى خلي بالك الدال في كل الكلمات دي وفي امثالها كثيرات انت بتزيد رقتها بتقولي زجرة واحدة واحدة بنتي املت انت املت عملت تقليل في الدال يا بنتي افتح الدال لفوق صوتها لاعلى واحيدة اكسر الحق بس واحيدة ده مش ده ده ده ده ده, ده. ده. ده. افتحي بلين من الداخل من هناك من عند, ال... عند درس العقل ده وفعي سأف حنكك ده واحيدة جربي معايا كلمة واحدة واقرأي كلمة مها ده اقرأي الده للمفتوحة الفوق ما تقوليش مها ده ده, ده. ميهادة جربي معايا القراءة جربي معايا ميهادة وانت بتقرايها مالت منك ولا تفتحت لفوق جربي وقولي لي مين اللي مال عشان له ده كله بيقرأه صحيح يعني مفتوحة دال بدون إمانة مالت حنان حنان مالت يعني حنان الحمد لله كله طيب بس في حنان مالت مالت لأمك يا حنان نزلت صوتها تحت دا ركزي على المخرج يا بنتي فوق دا وارفعي سقف حنكت معاه الفوق دا وافتحي من جوه دا افتحي زورك دا ما تنزليه ومسيك في السفلي عشان ما ينزلش عملتي كده حنان عملتي كده اتزبطت معاك الإيمانة بقيت فتحة مظبوطة بقيت دا با... مفيك مراية معاكي طيب جزاكم الله خير انا قلتلكم خليكم معاكم مراية وانا بقرأ معاكم يا بنات عشان اقرأ الحرف الرقيق اقرأه عشان ما نزلش مع الفك السفلي مهادة واحدة ناداه ربه مش ناداه من اول النون ايوة خيرات علي قرأتيها ولا لم تقرأتيها ولم تقرأيها ولا مش عارفة معلمتي ايه اقرأي قرأتي الناداه صح ولا عندك امالة يا خيرات الخطأ الاخري بالتقديل يقع في مهادة واحدة وناداه فنادة في المبالغة في ترقيق الدال والمفروض ان انا عمل كل الخطوات السابقة اللي قلتهالك في الاسبوع في الاسابيع الماضية وقررتها تكرارا ومرارا لازم تمسك معاك المراية ولازم تخلي بالك من فكك السفلي لما تيجي الحرف المفتوح انسي فكك السفلي ارفعيل العلوي بس لو نزل معك السفلي واضح اعرف ان انت هتميليه ما لو صوت المد الما نزل معك ما ما ما, ما ما ما خطأ ما لازم يتصاعد لفوق لازم يتصاعد لأعلى المبالغة في الترقيق هي في الدال المفتوحة سبب في الإمالة الترقيق لا يكون ان يبقى يكون بعتدال لا هي دا ولا هي دا لها داء ولها ضاء هي داء وصوتنا دا. تصاعد أعلى كده لا برس ولا سواد مع تصاعد الصوت الحنك الأعلى زي ما قلتلك المرة السابقة مرعت فتح الدال والمد بعدها فالمد امتداد فالمد امتداد للدال ولازم يكون معك وانتي معايا في على الحلقة مراية عشان أضبط معك بيها المد أضبط معك بيها المد المفتوح وأضبط معك بيها ال الفكين من الداخل كذلك كلمة مرصا داء مرصادة دا. عكس تماما اللي فات مرصادة, مرصادة, مرصادة بعض الناس تقولها مرصادة مش مرصادة تقولها مرصادة بتفخم الدال لأنها وقعت بين راء مفخمة مر وخلي بالك مرصادة هتقع بين صاد مفخمة بعدها مد يبقى مفخم وبالتالي بتجري على تفخيم الدال خطأ اقرأي مرصادة كأن الدال واحدة وياك تقولي ده امسكي المراية معايا مر اقراي معايا مرصاد اقراي معايا مرصاد مش ماشي الاخت خيرات علي مش ماشي لازم يكون يا صح يا غلط ماشي يعني مش فاهمه ماشي يعني ازاي ماشي ولا صح ولا مفيش اماله خيرات دقه خيرات يعني الاماله ظبطت سمعتي الصوت طلع في الحنك الاعلى سمعتي الصوت طالع في الحنك الاعلى قولي نعم ام لا نعم ام لا طيب هناخد بعد كده اللي هي ما زلنا فيه ولزلك العناية برقة في الظهور اللي هو الحرف اللي هو في الحرف الدال الدل ناخد بعد كده حرف التاء ناخد بعد كده حرف التاء نعم نعم ايه جزاكم الله خيرا خيرات جزاكم الله خيرا حبيبتي ايوه نعم امسكي المرايه معاكي ويبقى كده مش ماشي يا بنات يا نعم انا مش فاهمه ماشي يعني ايه ماشي غلط ولا ماشي صح انا عايزه يا نعم يا لا ما ز او ما زلت يعني ما زلت اميل يبقى انا فاهمه ان شاء الله ثانيا حرف التاء حرف التاء حرف التاء مخرجه زي ما قلت لك مع الحروف الثلاثه ظهر اللسان مع اصول السنه العليا بس خلي بالك في حرف التاء اللسان هيبقى وانت بتقرأي تاء جربي معايا تاء فريدي لسانك وقولي تاء وخليه عند منبر السنية العليا فوق عند اصول السنية العليا تاء وضغط لسانك فيه تاء تاء خلي بالك هنا هيخرج غير الدال هنا يخرج هواء تاء هيخرج هواء تا. مع التاء و الفرق ان هنا لسانك بيبقى عريض على فكره في التاء غير الدال ده لسانك طرفه مدبب هنا التاء طرفه مستدير اعرض والحته اللي لازقاها فوق في سنانك بتبقى اكتر شويه صفاته الهمس هنا بيخرج هواء زي ما قلت لك نفس يبقى تاء داء تا. اقفلي صوت بعينك اقراي حطي ايدك امام فاهك قولي تاء في هواء تاء تاء في هواء في شدة صوت الحرف جامد ازاي شديد ازاي ببجريش مستفل اقصى لسان زي ما انت شايفه اقصى لسان بشاور عليه اهو جزء اللي هناك عنده القرب من اللهاه ده شايفاه اقصى لسان بشاور عليه بالسهم اقصى لسان نازل يبقى مستفل وكذلك زي الدال ومنفتح بعيد اللسان بعيد عن ايه امال عكس الانفتاح اللي هو الايه يبقى الاطباق لو كده هتبص تلاقي اللسان فوق عند سقف الحنك زي ما هنقول في الطاء انما بعيد عن سقف الحنك لقبه زي اخواته السابقين حروف الايه النطائية كما ذكرنا تعالوا نقرأ مع بعض خلي بالك هطبق الصفات اللي موجودة معايا دي مع التاء اقرأي معايا يتلونة هقطع الصوت في التاء هقطع الصوت شديد يعني صوته مقطوع ما تخدريش التاء مع اللام يتلونة يتلونة يقطع الصوت تماما قولي يتلونة بعد التاء اللي انت قطعت صوتها فيه هوى شوية بسيط يتلونا يتلونا يتلونا جربي جربتي اضبطي معايا اضبطي معايا ما تمسكيش الفك الصفر اللي عندها امالة ارفع ارفعي ركزي على الفك العلو هو اللي يرتفع اللي عندها امالة اللي اسمها حنان عيد الاخت اللي اسمها حنان عيد خلي بالك يا بنتي ان فك صفي امسكيه بايدك بس ركزي على ارتفاعه العلوي بس ع با ما ما تنزليش السفري معاكي عشان تنضبط الفتحه صحيحة بالنسبة لي اللي هو حرف التاء تعالوا نتلو مع بعض ان نقرا مع بعض كلمه يتلون كتاب الله يت يت اقطاع الصوت يتلون افصلي صوت التاء عن صوت اللام يتلون يتلون عشان حرفه شديد يعني صوته مقطوع ما بيجريش ما تقولش يتلونة تاخديش الكلمة على بعضها كده قولي يتنون كتاب الله جربيها مع نفسك يتنون كتاب الله خلي الحرف المفتوح صوته فوق متصاعد لأعلى هنقول ايه خلت خلت تا ساكنة اقفلي صوت التاء اولا وبعدين خرجي الهوا النفس اللي فيها عشان تجيبي الشدة والهواء والنفس ازاي اقطع الصوت الاول وبعدين بالراحه يروح الهواء هنا خالد خالت خالت تلاقي خالد هواء مش صوت مابقوش خالد خطأ خالت خالت في صوتها في جريان بعد دا ما تفكري الصوت خالد خالد حطي ايدك عشان تحس بالهواء بعده خالد يتلون طب كيف يدك امام فاهك عشان يخرج الهوا معاكي في التاء في هواء التاء برضو متنا او متنا متنا مت اي بتاع متنا مش متنا ما تاخديش يا بنات ما تاخدوش الحروف على بعضها افصلي كل حرف عن الثاني بمخرج وصفاته بدون شت على الحرف الا لو كنا هنقرأ طبعا للناس اللي بتعمل شت في الاحرف فينا الاخطاء اللي بتبقى في حرف التاء اللي انا عايزه اقولها لكم تنبيهات بقيه التنبيهات اهمال بيان شدتها اهمال ايوه نسرين الحنك الاعلى ان الفك العلوي لا يتحرك لاعلى ولكن الذي يتحرك هو السفلي ايوه نعم بس خلي بالك يا بنتي ان انتي بتنزلي السفلي بشدة والعلوي المفروض ان انت تفتحي تفتحي بين فكيك افتحي بين فكين من جوه انت ما تفتحيش اللي تحت بس مش ما ما بينزل بتنزل سو سو انا نزلت الوقت الفك الصفلي ما ابعيد الاثنين عن بعض قولي بنفس المسافة انا ليه بقول لك نسيك السفلي لان انت كده كده بتنزليه عشان تجيبي الفتحة الاثنين مع بعض بعد الفكين ما سمي الفتح فتح الا بعد الفكين الاثنين مشاركين مش نعم لكن انت بتجيبي من السفلي فقط بتقولي ما حتى الصف بينزل تحت والفتحة لازم صوتها في لفوق ما ما بينهم الاثنين قد بعض لو هتقدر تحط بين شفايفك بالطول كده وتبعيدي شايفك اللي فوق عن حدك انا اللي تحت بنفس البعد لو رسمتي خط مستقيم بينهم عمودي على الخط العرضي ده الاثنين بقد بعض وصاعدي الصوت لفوق هيجيلك الفتحة مظبوطه جدا ما لان الاثنين بيبعدوا عن بعض لكن انت في حقيقه الامر كل تركيزك على السفلي عشان كده بتجيبي الاماله بتقولي ما سم لان بقول لك ما سم يا الايه الكسر كسر الا بكسر الفك السفلي يبقى انا هكسر افك السفلي عشان اجيب الكسر. يبقى انت اللي تجيب الفاتحه عن كسر. بتقولي بدل ما تبعدي الفكين عن بعض وما سمي الفتح فتح بفتح الفكين بعد الفكين عن بعضيهم ده ده الاثنين بعدهم لكن ده ده بتنزلي السفلي زي ما انت قلت لازم الاثنين يبعدوا عن بعضيهم واضح واضح فهمتوا بنا فهمتوا الفرق بين اللي هي ان اجيب السفلي اوضح طيب الله فيكم اهمال حرف التاء احنا كده فاتت ساعة بالتالي الوقت مش هيتسع لحرف ال حرف التاء طيب ناخد ناخد حرف التاء ولا نخليه الاسبوع القادم طيب ناخد حرف التاء دلوقتي بالنسبة تنبيهات على اخطاء حرف التاء ما زلنا اهمال بيان شدتها وشدتها وشدته حبس الصوت اولا ثم اجراء الهمس فيها زي ما بنقول مثلا ايه حبس الصوت يبقى مت مت يبقى متنا متنا متنا مش متنا متنا حبس الصوت يقفليه ياملون ياملون يؤمنون متنا ده حبس الصوت حبس الصوت يعني بيتقطع صوتي ما بيجريش اذا سكنت السكون لازم زي كلمة فتنة او ان او كلمة مثلا بقول انشقت انشقت انشقت بقفل الصوت مش قط قط بعض الناس بتخلقلها على فكر بتخلقها التاء تقول قط انشقت خطأ الهواء معاش معناه انه خلقلها دي من اخطاء التاء بعض الناس تخلق التاء اذا وقفت عليها ساكنة معتبرا ان هذا خروج النفس لا خروج النفس هو ده هو إيه في الصوت الاول انشقت شقت وتروح خارج الهواء بصوت بهواء هواء هواء بسيط مش هواء رياح يعني فتصير مصحوبة بسين بعض الناس يقرأها مصحوبة بسين تقول انشقت شقت تنطقها تنطق تقول إن مثلا ايه كأنها إن كدرت كأنها سين خطأ الهواء غير الصفير آه ولذلك آه يعني ورعي شدة شدة بايه بكاف وبيتا وانت بتقرأيها نعم كلمة كده مع حاضر أقرأ الكلمة فتنة تاني وانا بقرأ فيلي صوت التاء الاول فت نه فت نه سمع ف... يعني واضح يا بنتي ولا لا فت نه الصوت في التاء فت فتنه فتنه واضح جربيها ما تقوليش فتنه على بعضها واقفي عند التاء فتنه واضح نعم بارك الله فيك اه فيها اه برضو فيها هوا طبعا لازم يكون فيها هوا وانت بتقوليها قبل ما تجيبي النون هتلاقي فيها هوا في التاء فت فتنه لازم يكون فيها هوا لازم يكون فيها نفس فتنه بس النفس ملوش صوت صفير مش فت نا الصد هذا خطأ كثيرات تقع في ذلك في هذا الخطأ تقرأ كأنه صفير هو الهمس هوا في هوا طبعا في هوا في جريان لأنه في جريان في التاء في جرايان هوا في همس بالنسبة لي اللي هي من من ضمن اللي هي الأخطاء اللي هي يجب أننا نراعيها أيضا في الحرف التاء لان بعض الناس على فكرة بتقراءها كأنها فيها صفة رخاوة يعني لا بد ان تراعي في الكاف والتاء الشدة لان لو يعني لما تيجي تقراء التاء حرف شديد والكاف حرف شديد لكن تنفيهم هوا يبقى عشان نجيبهم صحيحين كما قيل أو كما يقول العلماء لازم الاول اقطع الصوت واصمح بعد كده النفس بالخروج فتنة يكلاؤكم في الأول الصوت يكلاؤكم فتنة واضح؟ طيب الحمد لله بالنسبة لي يا بناتي ما زلنا في حرف اللي هو التاء يجب العناية به إذا تكرر تتوفاهم مثلا الملائكة بعض الناس تقرأها تقول تتوفاهم الملائكة هي ما قرأتش أبدا لا ايه تقول ايه نسرين اخت نسرين لا يخرج الهواء الهواء معي الا اذا دفعته انا لا لا لا لا التفايزه بتطلع صوت انت بصي فت. فت. فت فت فت فت بعد ما قفلت الوترين دول بتفتحي لهم فت فت. نه. فت نه ما تقولش فت فت ده والهوا على فكرة اللي مش كتير مش واضح يعني بصوت باعتدال يا بنتي بحس فت نا انت بتحس بالشدة وانت بتحس بالهواء مش اللي على بعد بتحس بالهواء عشان تسمع صوت ابدا يفصل بين التاء والنون بالنفس اللي بيخرج منك بعد حرف الشديد واضح الهواء بيخرج الواحد لما بنترك المخرج طبعا لما بنيجي يعني انت دلوقتي سبت المخرج فت قفلت التاء فت فت مجرد ما تبعدي عن المخرج فت هتبصي لقى الهوى خرج فت ناه ماشي واضح بالنسبة لي اللي هي القراءة اللي وانا بقرأ حرف التاء تتوفاهم تتوفاهم كلمة التورا زيها التورا عندك تاين انطقي كلمة التورا تورة تورة ت بتطلع الهواء في التاء بس لأن الواور لا مش هيطلع فيهم هوا ت ت تورة في ال الأول ت تو بقى نفتحه للتأملة تورة احبسي في الواورة وال والمد وهاتي في الهواء في الاول مجرد ما تقفل المخرج وأنتي وتجي تفتحيه تاني هيخرج يا بنتي الهواء أ ت أ ت ت ت ت شوفي الزائر لسانك في في المخرج تاء وقولي تاء تاء وانت بتقولي تاء المفتوحة دي بيخرج مع الهواء تاء حطي إلخ قولي تاء تاء قولي تاء خرج الهواء معاك وانت بتقرأيها ولا لا جرى فيها الهمس أثناءها طبعا تا تا لا في الأول مقرب أقول تا تا طبعا بيخرج مع الهواء نعم بارك الله فيك طيب بالنسبة لي تكرارها بنقع في خطأ في تكرارها زي كلبت مثلا إيه تات إيه تاتلوة تاتلوة قلتلك إنه إذا تكررت يجب الاعتناء بيها توفاهم وثاهم اقرأي تاتا وثا تا تا كأنك بتطلعي ما أخلصانك في مخرج التاء وترجع حطي ثاني في مخرج التاء تاتا وثاهم ادي المخ... ادي الحرفين حقهم بيان بيانها اذا تكررت او كلمة او تيجي في كلمة او في كلمتين زي كلمه كتا تركن اليم كتا تركن كتا بصي الصوت كتا تركن كتا هاتي هاتي ده هاتي, هاتي التاء شديده كتا تركن الزاء لساني في المخرج حطي لساني في المخرج كتا تركن طيب كذلك اذا تكررت بقى الثلاثه مش بقى احنا بنقول واحد بنقول اثنين بنقول ثلاثه تكررت ثلاث مرات إذا يوم ترجف الراضفه تتبع ايه تتبعها عندك الراضفه تتبعها الراضفه تتبعها كم تاء هنا ثلاث تاءات وانت بتقراي الثلاث تاءات بينيلي الثلاث تاءات ثلاث تاءات نعم تاءات ار يوم ترجو فراد فتتبعها <تتبعها>, تتبعها تتبعها بيني مخارج الحروف افصلي مخارج الحروف عشان تبان عندك الصفات والمخارج صحيحه يا بنتي جربيها دلوقتي جربي اتمام حركاتك في التلات كلمه في الثلاث في الثلاث المكرره التاء لصعوبة ذلك على اللسان طبعا النقطة الاخرى نقع فيها يجب الاعتناء ببيانها اذا كانت مرققة وحاطة اواطة بعضها حرف مستعلة زي الطاء البعض بيشير الى ذلك مثلا البعض يقرأ ذلك كلها ايه, مثلا إيه؟ يقولك افتصمعون هي معرفتش تقرأ هذه الكلمة ابدا لو, أب لو اعطت الهمزة رقتها باعتدال بفتح بين الفكين معتادلا ولأنها بتنزل الفك السفلي بس بقولها ركزها على رفع الفك العلوي في الا ما تقولش اه ما تجيبهاش مفخمة انا بقولها لك اجي الاثنين الح حرف وسطيته ا ث يبقى اثا مش اثا اثا تا بعض المنطقة قرأة اثا تا تا تا كم خطأ بيقع في التاء وفي التا اللي وراه المفروض تقولها لي اثا تا تا أفتا قو أفتا أفتا اقرأيها معايا اقرأي التاء صوتها الفو أفتا مش ت ت ت ت أفتا قماعونا أفتا اقرأيها معايا مش أما أفتاطماعونا ويتميل كل الكلمه دي من أول الحمزة اقرأيها معايا اقرأيها معي, أقرأيها معي. أفات طقة أفات طقة معونة أفات ما تقولش أفات بعض الناس بتقولها كده او تقول أفات بتفخم الطاء اللي بعدها اللي بتفخم التاء اللي بعدها الطاء وبعد الناس تقرأ ايه كلمة مثلا ايه ثمان تفوع قيرة إما تقرأها مملة خلي بالك كلمة أفات ط دي إما تقرأها مفخمة كلمة شرط تحت أفاتض دي أرفق بيها إما تقرأ التاء مفخنة تبقى أفاتض معونا أفاتض أفاتض طا طا طا وإما تقرأها شديدة الرقة تلأفتاء أفاتاء تاء تاء تا أفاتتفو أفاتتفو أفاتتف تفتو تفتو تلفو صوتها, صوتها متزايد لأعلى إياك من شدة رقتها بتبدأ تام وماله وياك من شدة تفخيمها فتبقى طاء يبقى عندك طائين كلمة فمن تطوع خيرا استعجالك على كلمة تاء مفتوحة فمن تطوع خيرا فمن تطوعت فمن تطوع تاء طاء تاء طاء إياك تزيدي في ملك في في رقته تقولي فمن تطوعتاء طوعتاء طوع تا طاء تاء طاء خطا هي تاء طاء تاء طاء تطوّع تطوّع فإياك تقرأيها بشدة إمالة في التاء أو تفخيم في الطاء أو تفخيم في التاء درس الخطأ اللي وقع في الت... في, في تطمعونا وقع في تطوّع لأن بعدها طاء فما ترققه هيش قوي تبقى تاء هي تاء مخرجها فوق عند الفوق من السناء من السناء الفكرة... العليا ليه بيجبها التاء؟, التاء ليه صوتها تحت ليه صوتها تحت المفروض انه صوتها فوق يبقى تاء تاء مش تا جربي معايا قولي تا تا مش تا تا فوق وكذلك كلمة تطمعون ودي زي افا تطمعون مكررة او اذا جاب عليها ايه صاد مثلا ايه كان وتصلية جحيم ما تقولهاش وتصلية ما تشديش ما تحوليهاش لحرف لحرف الوخة بتبقى طاع عشان بعدها صاد مفخمة المفهوم ولا تخلي التاء واتعس واتعس واتعس صعبة جدا تيجي الصاد إقرئيها معتاد يا بنتي واتا تا تا واتعس صليه هتيجي الصاد عندك بيوصل شديد مفخمة واتعس وكذلك إضاء لا تظلمون ولا تظلمون ها يأتي بعدها إضاء ط... يستطيع يستطيع اصعب افصلي يستطيع تا طيع الطاء لازم اعطيها اه او كلمة توطيع او تو توطيع ممكن وانت بتقرأيها توطيع بعض الناس تقرأها توطيع تو تو خطأ المفروض تقرأيها تو توطيع تو يعني يبين انت يفصصي الحروف عن بعضها توطيع طوطيع ما تقولهاش طوطيع طوطيع طوتي توطي. التضاف هذه ايضا للاخطاء يبقى وانت بتقراي بتقرايها كلمات لا تظلمون ولا تظلمون بعض الناس تقرأها لا لا تظلمون لا طاطا ولا تظلمون تو تو لا هذا صحيح ولا هذا صحيح لا تظلمون ولا مثلا نقولوا لا تظلمون تظ... تظلمون تو تو ولا تو مش تو تو خلي بالك خطأ هذا يضيف أقطاعها إنها لو مضمومه بتبقى بعض الناس بترفع صوتها لفوق تو تو تو تو تو يبقى مفروض تقريها تو ما ضمتها مبتدا أمامك دي خطأ آخر يقع في في حرف اللي هو التاء أخطاء أخرى تقع في حرف التاء في حرف التاء إذا سكنت واتى بعدها بعدها حرف طاء مثلا او دال او تاء واجب عليك اضغامها فيها طبعا وانت بتقرأها وكانت الاب لا ساكن يعني زي قالت طائفة بعض الناس تقرأها بتاء ثم بطاء تقول قالت طاء قالت قالت طاء خطأ الطاء الاولى لا تقرأ حتى هي في المصحف عندنا في المصحف ما فيش عليها علامة اذا ما دام ما فيش عليها علامة اذا مضغمة يبقى لازم تقرأ في هذه الكلمة طائين قال بعد اللام قالت لط... قالت لط... خلي بالك قلت قا... لط... لط مش لت لط... قال ما تقوليش قالت لط... قال ط اش اشتبت... تو هنا مضغمه وما تسمعنيش ما تخليش اسمع صوتها في الحرف الاول ما تقوليش قالت ط قال نط على طول كانك مكتوبه نط نط قال نط ما تقولش قالت كمان ما تقولش قالت قالت قالت لم ينطق على فكرة بين مفخمين فخلي بالك جدا منها بين تأمض وما وطأمست على المطبقة يبقى اخرئيها معايا وجربيها معايا قالت طائفة وكذلك كلمة فلما أثقلت دعوة الله ربهما فلما أثقلت شيء بالتاء ما تقوليش أسقل الدعو أسقل الدعو قولي أسقل أسقل شير التاء وخطي بمكان التاء دال لأن هنا في إضغام أسقل الدعو والله ربهما وكلمة فربيحت تجارتهم ما تقولي هاش ما تكره هاش ربيحت ربيحت تجارتهم ربيحت تجارتهم هنا في فيه مثلينهم يبقى المفروض يقرأ ربيحت التاء التانية اللي بتقرأ على فكرة لأنها مضغمة الأولى فيها زينهم ربحت تجارتهم مثلا يبقى اللي ما تقوليش ربحت تجارتهم ما تعمليشك ما تظنيش ان التاء الاولى هي بتقرا لا التاء الثانية اللي بتقرأ ربحت واضح واضح طيب اه. نعم ايوه ايوه اهو نعم بس في ده لسه دي في قراءات يا بنتي بقى قد إذا تحركت هنا في الأخطاء إذا تحركت بد من مراعاة عدم جريان الصوت معها لأن صفت صفتها هي الشدة لابد أن تظهر واضحة واخره صوت التاء خالص من أي صوت أول الأول. تجيب الشدة وانت بتقرأها خاصة لما تيجي مثلا السماوات والأرض كلمة السماوات والأرض تي ما تقولش تي تي تي بعد الناس السماوات والأرض السماوات لا ده غران سطا السماوات والأرض اسما خلي بالك منها علشان خلي بالك في السماوات دي في كتير جدا منكم بيقراها ممالة لان بعدها تاء مكسوره افتحي سما افتحي الفوق الميم والواو بعدها وراها مفتوح الفوق الصوت متصاعد لاعلى في الاثنين دول في الميم والواو اسما بصي في المرايه حس الصوت يرت ال يرض... السوت كهار يرض... ت صعب لآلة السماوات والأرض. مسماواتي تي تي تي خطأ. ده قرن صوت. تي تي تي صوت واحد تأ تق... تق... مش ما... مش بتجري صوتها. خاصة إذا كانت مكسورة لأن هو حرف طبعا لأن الحركات كلها يعني مع حرف المادة هتجدي فيها يعني صفات ممكن تأثر في هذا. او في قراءة هذا الحرف اخطاء لتقع ايضا فيها كلمه مثلا من كلمة لما نيجي نقول وتصليه جحيم بنقولها و ط و ط ط ط هكي وتا وتا وسطا وتصلية وتص انزلي من التاء وياك تخلي التاء يعني فكك السفلي ونزل فيها بس تا تا انت فعلا عملت اماله فك السفلي ما سمي الكس لان ما دام دخل في صوت الفتحه الكس اعرف ان عندك اماله تا تا تا فتحة خالصة تصلية تفخمها لما جورتها الحرف المفخم اللي هو الصاد العناية بترقيقها ما ينبغي مراعاته عناية شديدة بترقيقها دون التأصل بما بعدها من اللي هو حرف الصاد وقراءتها وسطا تضاف إلى ذلك وقراءتها وسطا يضاف إلى ذلك قراءة اللي حرف اللي هي التاء وسطا لا برسا ولا سوادا التائبون زيها وانا بقرأ كلمه التائبون العابدون مثلا التا تا مش تا, تا افتحي يا بنتي من دروسك من جوه صعدي صوتها لفوق صعدي صوتك لفوق الحرف المفتوح يرتفع صوته لاعلى المد اللي بعدها صوته هيبقى امتداد للتا المفتوحة تا اياكي فكي السفلي نزله وبقى تا حطي زي ما قلت لك بصي في المرايه خلي الفتحة الشفايف من فوق أدي اللي تحت بالضبط البعد لو حطيتي مسطرة بين الشفتين هتجدي البعد بين المسطرة والشفة العليا أدي البعد من المسطرة والشفة السفلى بس شرط تفتحي من جوة تفتحي من جو حلق تفتحي تفتحي جوه تفتحي حلق من الداخل وتبعدي دروس دروس من جوة لأن الفكين هيبعدوا من بعض من جوة مش شفايفك من جوة من الداخل يبقى التائبون وزي ما أنا بقى أريفلمي ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب الكتاب تامشتا الاخوات اللي بيميلهم واضح النقطة دي ولا لسه عندكم الامالة الاخوات اللي قلت لهم عندكم امالة قلت لك مسيكي المراية النهاردة عشان تجيبيني الكتاب لا ريب فيه الاخوات اللي عندهم اماله واضح دلوقتي ازاي ظبطت الاماله واضح في حد ما زال عنده اماله وما عملش زي ما انا قلت مش ماسك مرايه مش عارف يظبط الاماله او مش قادر يتصرف فيها بارك الله فيكم طيب الت شوفي بقولها التاء التاء بقى في الصوت الاول بقى في الصوت الاول بقول التاء لازم اقفل الصوت لان حرف ش... حرف شديد صوته الاول اقفله أت... تايبون العابدون وبعد هذا أقولي الكتاب لا ريب أنا بفتح لأن التاء مفتوحة لكن بتبان قوي في التاء الأولى اللي هو بقى في الصوت واضح الكاتا كاتا سكينا وبعدين متحركه يبقى خلي بالكم من قراءة الحرف الرقيق بعتدالي النقطة الأخرى وأنا بقرأ مثلا كلمة إيه كلمة يوم ترى الملائكة مثلا حافينا من حول العرش وأنتي بتقرأيها بتقولي ازاي تقرأ كلمة ترى شن را ترى ترى مش ترى ترى ترى ترى را تا ما تقوليش ترى طرا طا تا, ترا تا اه اه كتير جدا على فكرة بعض الـ بعض الـ أو كثيرات من الاخوات لما تيجي تقرأي تقول آلم تآلم ترى إلى تقول آلم ترى ده ممكن تكون خطمة على فكرة وتقرأ كلمة ترى بالطاء طول ترى تعرفوا ليه لاستعجالها الشريدة في القراءة بتقرأ الحرف الراء المفخم بتقرأ معها بتقرأ مع الراء المفخم التاء المفخم بتبقى ترى راو ألم ترى ألم ترى ألم ترى قلوها معي ألم ترى وكذلك كلمة المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المست مش المستقيم يعني يبقى... تبقى واحده بت يعني بتقرا الفاتحه وبعد تقول اهدنا الصراط تقول اهدينا الصراط المستقيم يعني خلت الطاء تاء وخل وخ... وجعلت التاء في المستقيم تقرأ تقول اهدينا المستقيم يا yeah. حولت الحرف الى واحد تاني خالص شكل تاني وهيئه ثانيه يبقى هنا رأي التفخيم انك التاء رقيقة فالخطأ اللي وقعنا فيه التفخيم وكذلك في المستقيم التأثر بالراء المفخمة أو التأثر بالقاف الحرف الذي يديها يعني العناية بقراءتها مرققة دون مبالغة في قراءة هذا الحرف وكذلك عند قراءة اللي هي قلنا تاء مثلا قلنا قراءة هذا الحرف يا جماعة الخطأ اللي بيقع فيه يعني بعض الناس قلت تاء تاء ت أو تل صوت كده ال اللي على البيت اسمعنا ده صفير هذا خطأ هذا خطأ عدم الاتيان بتدي الأول الشدة بتاع الحرف تيبات وبعدين هوا يطلع مش لازم ابدا يطلع له صوت صفير هو هوا يبقى ازاي يطلع له صفير هو مش رياح واحنا بنقرأ اللي هي نراعي الاتيان بالشدة غلق المخرج عشان أجيب الحرف وبعدين بعد كده اخرج الهمس لما افتح مجرد ما مخ... افتح المخرج بيطلع, بيطلع معايا الهواء بيسر شديد جدا من غير ما تكلفه وكلمة مثلا ايه وتولى وتولى إيه... في تقع فيها اخطاء من ايه عدم بيان وطبعا وعلى شكلتها عدم بيان الشدة اللي فيها وتول وتت وتولى اقفل المخرج يا ابني حط لسانك يعني بمعنى حط لسانك في المخرج لا و... ما تقوليش واتا وال بعيد لسانك بعيد عن التاء في... عن مخرج التاء فين ما... لسانك اللي وصل لمخرج التاء عشان تقفل المخرج واتولى فبتقع فيه واتولى بتقع في اختلاس في الفتحة ممكن وتقع ايضا في عدم الاتيان في الشده اقول لها في علاج ذلك راعي المخرج تماما وراعي شكل رسمة التاء اثناء قراءتك للتاء وراعي عرض لسانك وانت بتقرا حرف التاء تاء تاء وراي الجزء الملزوق في الظهر اللسان الملزوق في المخرج عشان تجيب التاء صحيحة وقرأنا يعني ذكرنا قبل ذلك اتلوا عليهم او اتلوا عليهم قلت ان هي الاشمام البيقه في الحرف الحرف الساكن الذي قبله مضموم زي اتلوا عليهم اشمام تاثرا بضمه الهمزة ولا بد ان تراعي عند الحرف الساكن ارجاعك تماما اثناء الحرف الساكن رجوعك تماما في الحرف الساكن كأنك لم تتكلميش اطلو عليهم. كأني كنت تتكلم. اطلو عليهم اطلو عليهم اقطع الصوت وخرج افتحي بعد كلا المخرج هيخرج اللي هو بيصد شري اطلو عليهم اطلو عليهم لهنا وقفنا عند خلاص خلصنا حرف اللي هو الدال والتاء وتبقى حرف الطاء ان شاء الله نديه الاسبوع القادم في اي حد مش عارف يزبط الامال حد الان من الاخوات في حد من البنات اللي لسه حتى بتقرأ مع معلمات مش قادرة تظبط الإيمانة طيب أنا شفت الأخوات بعض الأخوات في تقدم جميل جدا ما شاء الله في اللي بيقرأ عليا دلوقتي لكن أنا عايز أقول لكم حاجة إن ما زال البعض بيقرأ بضعف شديد أنا بقول ياريت المعلمة تقول لها اقرأي بهمة أكيد المعلمة تقول لها كده طبعا يا بنتي اقرأي القراءة بهمة القراءة القرآن إما قراءة الكسلان وإما قراءة من يقرأ بهمة قراءة أعوذ بالله من الكسلان والتاني بقى اللي احنا عايزينه ان شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقوة وبإحساس ان شاء الله تكون مش قراءة الكسلان ابدا مش عايز لا واحدة قعد لها تصحيح القراءة تقرأ بقراءة الكسلان لازم تعرف ازاي قوة الحروف ومخرج الحرف قوته مخرجه صفته او ضعفه او صفيره او كل اللي هي الصفات اللي احنا بناخد بيها حرف حرف او مخرج مخرج ونراعي في ذلك ان شاء الله باذن الله هنخلي عرض القراءة الاسبوع القادم باذن الله تصحيح القراءة بس قبل ما ما مختم الحلقة ان شاء الله في حد الحد كده مش فاهم مش عارف يزبط معنا في حد الحد الحد ما اصلنا كده مش عارف يزبط معنا حاجة كد تا مش في كد تا شو بيه كد تا كأنها تا مستقلة لأنك انت بتقفل صوت وطلع نفس كد تا كيت تا تركا كيت تا تركا كيت الصوت الاول عم بلسانك عمل لسانك محبا كيت تا تا وبعين كيت تا لوحدها وتا كيت تا تركا اللي بعد كده البنات اللي يريدوا معلمات حاضر ان شاء الله بإذن الله كل البنات اللي يريدوا معلمة عايزه معلمة ناس دي دي اسمائهم. وإن شاء الله بإذن الله خليهم بإذن الله مع ممكن نحط شيء عبد قليل شيء عبد قليل هي موجودة النهاردة شيء طيب يا ريت عبد هي لسه ما زالت ما طيب طيب من إن شاء الله تدخل مع الوقت شيء عبد إن شاء الله وندخل حد بإذن الله في أي سؤال تاني قبل ختام المجلس اي سؤال اي اي سؤال يا بناتي الاخت ربيعه بتقول كيف نستفل دون ايماله اه نستفل بالتاء دون ايماله حبيبتي انا بقول لك يا بنتي الخطوات اللي قلت لك عليها عند ورش هي ورش ما فيهاش تاء ما فيهاش ايماله لكن انت مثلا بتقري الايماله معروفة الايماله ان بتبصي تلاقي فكك السفلي نزل اكتر من علوي كا كا كا لو حطيت لو بصيت الفكك السفلي وانت تقرأ الكافرين عند ورش هتجدي فكك السفلي بيجي اكتر كا كا لو عايز تجيبي التاء بقى بقول لك امسك بصر الشفاية في المرآة واقرأيلي الشفاية الشفا العليا والشفة السفلى وحطيتي بينهم خاصتك كده مستقيم مسطرة البعد هيدا واحد تاء تاء وفتح من جوة وصعد السطر أعلى اللي بتسأل السؤال ده من ربيعة اخت ربيعة بصي يا ربيعة حبيبتي أنت يا بنتي عشان تقرأي تا. تا. من من جوه. من الداخل من فكيكي من الداخل اقراي تا. من الداخل فعالي صوت التاء لفوق تا كانه بيطلع لفوق اللي يا جربتي لو نعم لو وجدتي نفسك الحرف اللي, اللي هو التاء نزل فك السفلي اكتر انت عارفه ان انت بتمليها لان حتى في كافرين اللي بينزل اكتر فك السفلي بتاع التقليل او الكسر بص شوفي ولو قلت الكتاب ت وركزي على الصوت كمان لو لقيت الصوت الحرف نزل في الفك السفلي اعرفوا انه هيميل كتاب تحت كتاب فوق يبقى مش هيميل جربي معايا ويلي عرفتي ت تدر عرفتي يا ربيعه تدر الجيبي الكتاب مفتوحة صحيحة ولا ممالة ترى انت عايزه دلوقتي عايزه الراء ممالة مش كده الكتاب ترى يبقى تقولي تال وحدة ترى ترى يبقى تجيبي تال مفتوحة بالمخرجة ترى ترى ترى سمعني الكتاب ترى ترى مثلا لو النشر بتقل أو بتميل او بتميل هتقول تاء فتحة تاء يبقى تاء راء تارة يبقى تاء لفوق وراء لتحت تارة صوت التاء لفوق وصوت الراء الراء لتحت جربي في ترى يا ربيعه اتقنتيها اتقنتي ترى بفتح تاء وكسر الراء وإيمانة الراء وتقليل الراء ربيعة احسن لا انا عايزه مش احسن عايزه صح تارى قولي تارى افتح الاول تلف اتم الفتح عشان تجيلك التاء صحيحة تارى اتم الفتح عشان تجيلك التاء صحيحة جربتي طيب بارك الله فيكم قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك الله وحمدك اشهر لا اله الا انت استغفرك واتوبه اليك اللهم اقصدنا من خشيتك ما تحوله بيننا وبين معصيتك ومن ضعاتك ما تولدنا به جنتك ومن اليقيننا تهول به علينا مصائي الدنيا اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعنا الوارثة منا وادع الفأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجع مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبره منا ولا تصلت علينا بدنوبنا من لا يخافك ونرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصبحت ذات بيننا وهدنا سبل السلام ونجينا يا رب المذلمات إلى النور وجنبنا يا رب الفوححش ما ظهر منها وانضطن وبارك لنا في أسمعينا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأولادنا وطوب علينا يا رب العالم أنت التعب الرحيم اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك نثنيين عليها قابلين لها اللهم أتممها علينا اللهم أتمم علينا النعم اللهم أتمم علينا النعم وأصرف عنا النقم اللهم أتمم علينا النعم وأصرف عنا النقم اللهم أتنم علينا النعم وصف عم النقم اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والأهواء والأعمال والأدواء يا رب العالمين اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعما لا ينفد ومرافق النبيك مصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جناتك جنات العين يا رب العالمين اللهم إنا نعود بكم الغضب تبدين وقوى الرجال وشماتة الأعداء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وهدنا وارزقنا وعافنا اللهم اتعنا بأسماعينا وأبصارنا وجعل الوارثة منا وجهد أرنا على منظر لنا اللهم اهدنا وسددنا اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك الشر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل اللهم إنا نسألك رحمتك يا رب العالمين اللهم رحمتك نرجو فلا علينا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا يا رب العالمين لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأحسن عقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وذابل الآخرة. اللهم عِنَّا ولا تُعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تُمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، واحفظنا من كل سوء، واحفظنا من كل سوء، واحفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا بشم لنا علوا ولا حثيلة. اللهم ثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وصدد أسناتنا، وصل سخيّن ما تصدرينا يا رب العالمين؟ اللهم جعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك متوعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. ربنا اغفر لنا جميعا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفون كريم وتحب العفو عفو عنا. اللهم إنك عفون كريم وتحب العفو عفو عنا. اللهم إنك عفون كريم تحب العفو عنا. اللهم, اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك أشرف لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد والأهله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وإزاكم الله خيرا كثيرا يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته